والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أف... وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب